ان الفراعنه على في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين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 يا فعلنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربتنا على قلبها لتكون من المؤمنين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 فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ولتعلم, وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا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 وأبنا شيخ كبير فسقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير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 والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أن سمي جان بالطورنا رن قال لأهلهم كذو قال لأهلهم كذو إني أنستنا رالعلي آتيكم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 وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَانُ وَلَا مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعْقِبَ يَا مُوسَى أَقُبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِينِ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 إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي آه ما نعل الطين فجعل لي صرح لعلي فجعل لي صرح لعلي أطلع إلى إله موسى وإن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 ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر بصائر للناس وهدوء ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أ أشأن قونة فتقاول عليهم العمر وما كنت ثائيا في أهل مدينا تتلوا عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذن دينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما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 أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُ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 مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومن ما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لما أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين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 أفلا تعقلون؟ أفمو وعدناه وعدا حسنا، فهو ولاقيه كممتعناه متاع الحياة الدنيا، كممتعناه متاع الحياة الدنيا، ثم هو يوم القيامة من المحضرين.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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيتَ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَ إِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمْ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 وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 متيا شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق لله وضل عنهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ان قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم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 وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبَسُقُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا لَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ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 قُرَّب رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُمُ أَيُّ الْقَائِلِ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِ